سَدٌّ وَطَأً وَأَقْوَ مُقِيلًا إِنَّ لك في اهلسبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت ال اليه تبتيلاً. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اول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 إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخلا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء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 يَلِي في فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يقاتلون يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ما تيسر يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَوْمَا تَيَسَرَ وآتوا الله وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ الزَّكَاةَ فَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هو وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا الله